بطة يا بنت دكتور الوحده الصحي إه؟ الحاجين يا أمي أبويا عايز يجوزني بطة ومالها بطة بس يا ودي عايش البت حلوة وطول بعرض دي بتعاطي والاهم انها إنها بنت ناس طيبين وعارفين أصلهم وفصلهم بس يا أبو دي أطول مني يجي نص متر فعلا دي أطول واحدة في محافظ السهاج ومالو هيتعمل لك هيبة وعندها إرجهابل أيوة أنا سمعها بوداني بتكلم الجموس أو شفته وشفتها مرة كانت بتتخلق مع المعزة أو تفضلوا مصيبة يا عمدة لا تكون مخاويه. بلاش كلام فارغ يا رايفة بقول لك يا عمدة ده الوحيد وأنا ما عنديش استعداد أرميه في التهلوكة يعني إحنا قاطعين المشوار ده كله عشان تيجي هنا تغيري أقوالك يا رايفة. ما أنا ما كنتش أعرف إنها هابلي. بقولك إيه يا بابا. أنا لا هتجوز بطة ولا هتجوز وزة. أنا مش مستعد للجواز دلوقتي. إيه. ما قصيد ولا ليج ولا لسه هتكو نفسك يا ابن رايفة. إيه أنا ابن رايف. بقولك إيه يوم. إيه ويا قلبمة. أنا عندي شغل الصبح بادر يخدي جوزك ده وطلعوا بره واتكلوا على الله من هنا. يا وردة. يا ياسمين. يا زهرة. ايوه يا ماما يلا يلا جماعة عندي يا دوب نرجع البلد قبل ما الدنيا تمسي علينا بقى كده يا رايفة طب يمين ثلاثة بناتك الثلاثة دول اللي لخمني من يوم ما تولدو مش حيتجوز ولا حيشوفو جواز إلا لما ابنك الحيلة اللي فتح الموبايل بتاعه مخور يتلم بقى ويتجوز طب احنا زنبنا بس يا بابا ايوه بابا احنا مننا. يا بابا ما هو كده بالطريقة دي هنقعد في أرابيزك ومحدش هيطلبنا للجواز إنت عايز تبقى ورلي البناتي عنده؟ ما تنتج يا عايش أبوك كده هيضيعني؟ اللي بيحصل ده ظلم ايوه أنا رجل ظالم في حد ليه شك في حاجة؟ ربنا يهد القوي قالو <تصفيق> مسأل خير هاي مستر عايش أنا آسف جدا الحقيقة ما عرفتش أرد عليكي أصل كان في مشكلة كده مع أبويا كنا بنخلصها فظيع فظيع دماغه نشفه بشكل لو عرفتني عليه أنا ممكن ألاين دماغه بخمس دقايق <تصفيق> الحقيقة أنت بالذات ما ينفعش ده لو شافك بس لو لمحك كده أول حاجة هيعملها حيطل أمي <تصفيق> لا خلاص طيب أحسن خير كنت عايزاني في إيه يا أنيسة عبير كنت عايزة بلغك إن بكرة في ميتنج مع مستر عبد الرحمن الساعة 9 صباحا والله وكبرت يا دود وبقيت تعمل ميتنج أوكي أوكي في حاجة تانية؟ لحد دلوقتي اه طب ايه رأيك نشيل التكليف يعني انت تقول لي يا عبير وانا اقول لك يا عايش ومالو زي بعض انت عبير وانا عايش ولو حبيت تقول لي يا بيرو انا هقول لك يا إش إش هي الحكاية وصلت لإش إش اوكي <تصفيق> أويس إن نجد بدري أو سزععيش. بس للأسف حنأجل قاعدة التهييس اللي اتفقنا عليها مبره عشان في اجتماع مع مستر عبد الرحمن. بس أنا عايزة أتكلم معك في موضوع مهم. طب اتفضلي لي حضرتك نتكلم فوق في المكتب. لا لا لا مش هينفع في المكتب. إيه رأيك نعود في الكافيه اللي هناك ده؟ بس الحقيقة أنا ما جربتش أقعد فيه قبل كده. تعال بس وراي. تعال تعال. ما طول عمري مش وراكي حاضر اتفضلي أي أيوة مصري عبد الرحمن. انا مش قلت إن في اجتماع الساعة تسعة الصبح. فين الولد اللي اسمه عايش ده؟ هما بلغوني في الجراج انه وصل وراكن التاكسي بتاعه كمان ومروى وصلت ولا لسه؟ وصلت من ربع ساعة بس لسه ما طلعتش من الجراج لا يكونوا فاهميني ان الاجتماع في الجراج لا انا اكدت على عايش ان الاجتماع ما حضرتك طب انزلي يا غادة الجراج بسرعة شوف ايه اللي حصل لكم مروة خنأتي الوالد العايش إحنا لسه محتاجينه حاضر أروح معاها يا دودو لا خليك انت معايا يا بيرو أنا أصلي بخاف أعد لوحدي أنا الحقيقة بمر بأزمة كبيرة قوي يا عايش لو أزمة مالية ما تيلقيش أنا ممكن أبيع تكسع الفدانين اللي حلتي وربنا يسهل في الباقي الموضوع أكبر من كده بكتير ريت يعني تديني فرصة تكلم حاضر أديني خريستهو اتفضلي بابا أنا انا مشكلتي مع بابا يعني انا عارف انا عارف دودو ده مش ناوي عامل هيعمل ايه اكتر من اللي هو بيعمله علاقته بالزفتة اللي اسمها عبير دي انت ايه رأيك فيها يا استاذ عاي <تصفيق> اه <تصفيق> عليك يعني هي, هي عبير دي بلا موقودة اللي زي دي عندنا في البلد بنجوزها قبل ما تتولد علشان نكسر سمها دي في مكالمة واحدة معها طلعتني ايش انا عايش دسوق الغندور بقيت إش إش على آخر الزمن تصور يا أستاذ إش إش أصد ياني أستاذ عايش من بجاحتها عايزة تخلف من بابا وطبعا أكيد دوده شبطان بأيدي واسنانه ما صدق واحدة زي لأتة الإشطة زي دي عايزة تخلف منه بابا طول عمره نفسه في ولد وللأسف ماما الله يرحمها يعني ما كانتش فاضيه ما كانتش فاضيه تجيب ولد ولا ما كانتش فاضيه خالص يعني يعني هي كانت هتقطع نفسها الست برضو هتوقف عجبها جبهها ولا تروح تخلف معذوره وصلت مع بابا لاتفاق لو انا جوست يعني وخلفت ولد هيسيب البنت دي خالص اهو بصراحة كده يبقى الراجل عدى العيب بجد قاذح كمان ياه ياه يا يا يا نيسه مروه ونفرح بيكي ونزفك ونغني ونزغرت والله دي تبقى ايه بس استني ده في مشكلة كبيرة ايه؟ انا حولها لك بصراحة احنا حنلاقيلك واحد مستغني عن عمره منين عشان تتجوزيه ما هي دي الازمة اللي أنا فيها بس يعني أنا محتاجة إنسان نبيل شهم يقف معايا يوقف معاي في محنتي دي لحد بس مخلف الولد أول مخلف الولد على طول كل واحد فينا يروح لحال أيوة مش دي المشكلة كل الصفات النبيلة دي ممكن تلاقيها في واحد بس أني نطع عديم الإحساس ده اللي على الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده ده يا عزاة ده تخريف اللي انت بتقوليه حضرتك يا أستاذ عايش مش بقولك تخ... انا أنا مش عايش أنا ميت سلام عليكم يا غادة لقتيهم لا بس عربية مروة والتاكسي بتاع عايش الجراج يعني إيه مروة عايش في أي حد؟ ما يمكن راحوا مشوار ولا دخلوا سينما سينماة إيه بس؟ الساعة عشر الصبح انت كمان وبعدين مروة ملهاش في السينما يا بنات المرة الوحيدة اللي دخلت فيها سينما راحت مع أمها فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي ومن ساعتها وهي مختفزة بالرصاصة طيب يمكن مروة عايزة تتكلم معايش في موضوع خاص فراح يقعده في أي مكان مروة الرايز هتتكلم معايش في موضوع خاص لعلمك عايش دستو انتشر ودمو خفيف لك ايه شلي عايش من دماغلس الاهلو صعيدة وزعلهم يز طب انا انا اعمل اجتماع مع مين دلوقتي اعملوا معايا يا دودو ماده ماده المشكلة الرحمنت اللي موجود ناس مين مروة كانت نزلت اعلان عشان الوظايفة الجديدة ايه ايه ايه ايه وفي حد كتير جه في اكتر من مين طيب أنا عايزك تفرز البنات وكم وبعد ما أفرزهم أعمل إيه؟ بالمتيجة امتحنهم بمعرفة والبنات دخلهم لبقى واحدة واحدة على التوالي عشان أنا أعرف أمتحنهم بمزاج فانتاستيك ممكن أحضر معك الامتحان يا دودو وبعدين يا عبير إحنا قلنا إيه الشغل ما فهوش دودو يلا قبلتك غدا عشان تعلمك طريق الشغل يلا يلا فوتي فوتي قدامي يا حسويكا طيب أو استاذ عايزة تفن نفسي كويس انا هطلع عينك اكتر من كده ده انا كده ملاك انا في البيت حاجة صعبة قوي طب وانا ايه اللي يكبرني على القرف ده ما هي دي الخدمة هي دي الخدمة اللي هطلبها منك تستحملني لحد ما نجيب البيبي بس وبعد كده انت حر عايز تكمل معي اهلا وسهلا مش عايز البيبي يفور الجمل في 60 داهيه الله كريمك طيب نفعش يعني ما يعني زال العربيات كده ما بتلاقيهم تخش في 2000 كيلو بتاع نقضي مع بعض بس يعني فتره خطوبه كده شهر شهرين يعني جو مشاعر واحاسيس والحاجات الهيفة دي مشاعر ايه يا استاذ انت ده انت ناقص تقول بقى تعالي قبلك في جنينه القرمان ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو انت اخرك عند جنينه القرمان وشويه شويه تقعد لي لازم تفهم يا أستاذ ان جو الملاذ ده انا بكرهه بكرهه كله هرامه فهم ولا لا انا اسف انت مهمتك تتجوزني تتجوزني مش تحبني فاهم اسكتي بقى اسكتي بقى لما في دماغك الله ارجوك يا استاذ عايش استحملني شويه فين انا عارف ان انا بايخه بس تربيت على كده تربيتي على البواخة والرخامة! هو انت وقعت من فوق الدولاب وانت صغيرة وإيه اللي هيطلعني فوق الدولاب أصلاً يعني ولا الدولاب وقع فوقي! ده انت حتى الهزار ما بتفهموش طب هتفهم معها إزاي دي بس يا ربي! هتفهم معها إزاي يا ربي بس! ها! قلت إيه أستاذ عايش؟ في إيه قلت إيه في إيه؟ هتطلبني إمتى من بابا؟ اه لو عايزه دلوقتي أنا ما عنديش مانع بس بشرط! اتفضلوا! اشرت اشرت بسرعة ها! إيه؟ انت تطلبيني من بابا